القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن الذي به الذي به القرآن كله مثل قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم وقوله وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ومعنى هذا الاحكام الاتقان والجوده في الفاظه ومعانيه فهو في غايه الفصاحه والبلاغه اخباره كلها صدق اخباره كلها صدق نافعه ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا لغ الاخره كلها واحكامه كلها عدل وحكمه ليس فيها جور ولا تعار ولا حكم سفيه. النوع ما فيها نقص. ضاع عليها المقتضى. شيت شيت. تابا. تعيش. تعيش. أحكامه كلها عظم وحكمة. ما فيها تع. النوع الثاني التشابه العام الذي وصل به القرآن كله مثل قوله, مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم بلا ذكر الله ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله أن القرآن كله يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابه منه اقتغاء الفكنة واقتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى, أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكي وأنزاء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارحوا وقوله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله أحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الفنزيدي وما الذي غير الله به وأمثال ذلك كثيرة وأمثال ذلك كثيرة ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خطيئة. بحيث يتوهم, بحيث, يتوهم منه بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك مثاله منه هذا الاحكام والتشابه في القرآن هذا على ذات نوع احكام عام وتشابه عام وإحكام خاص وتشابه خاص كله مصبب في القرآن قال الله تعالى في وصل العام تلك آيات كتاب الحكيم وقال تعالى كتاب فصلت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير وقال تعالى وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فأنت ترى أن القرآن كله وصل بالحكمة وأنه حكيم وحكيم بمعنى محكم وبمعنى حاكم لان القران اداه الحكم ومعنى هذا الاحكام ان القران نعم ومعنى هذا القران هو معنى الاحكام أن الاتقان والجوده في الفاظه ومعانيه فكله محكم متقن جيد في اعلى ما يقول ولكن هل هل هو يتفاضل في هذا الباب الجواب اما من حيث المتكلم به فانه لا يتفاضل لان المتكلم به واحد وهو الله اما من حيث الاسلوب والمعنى فانه يتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سالا ابي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله قال آية الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر وقال الفاتحة إنها أعظم سوره في كتاب الله وقال في قلوبه الله أحد انها تعدل ثلث القرآن فالقرآن يتفاضل من هذا الوجه أما من جهة المتكلم به فلا, فلا يتفرض التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والأحكام والإحكام والأخبار وغيره يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه ما قال بعضه متشابه فكل كتاب متشابه مثان نعم كيف مثان اي في النصره الله انزل اخصائي الكتاب متشابها مثانيه تقشعرهم من وجود الذين يخشعون ربهم ثم ترين جنوبهم وقلوبهم الى ذكر الله فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان وغير ذلك ولهذا كان جميع القرآن معجزا وآية منه من أي سورة معجزة أما الثالث فهو أن بعض القرآن محكم وبعضهم متشابه. فما معنى الأحكام متشار هنا؟ الاحكام هو الواضح المحكم يعني الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تامل طويل ولا يختلف الناس فيه مثال نعم دليل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك كتابا منه ايات المحكمات هن أم الكتاب ووقر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم المزيق فيتبعون ما تشابه منه يعني يتتبعون المتشابه ويحصلونه ويهيدونه على الناس لي... لي... ليلبسوا عليهم دينا ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عملنا به كل من عند ربنا وما يذكره إلا الألبان فقسم الله تعالى القرآن الى قسمين بقوله منه آيات هذه من تبعيد وأخر متشابهات فما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام يعني يعني به أنه محكم واضح لا يشتبه على أحد والمتشابه أنه يخفى على بعض الناس يخفى على بعض الناس وبهذا نعرف أنه لا تناقض بين وصف القرآن كله بالإحكام ووصفه كله بالتشابه ووصف بعضه بالاحكام وبعضه بالتشابه قال ومعنى هذا التشابه أي ان يكون معنى الايه مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله الى اخره نعم اسئله طيب في قوله تعالى ان هذه من الله لو قيل لا الوصل والفصل يختلف اذا جعلت التاويل بمعنى التفسير فالوصل اولى وان جعلت تاويل المال والعاقبه فالفصل فالفصل اولى ولهذا ورد عن السلف قراءته قراءه دراعت الوصل وقراءة الفصل بناء على معنى التاويل ان جعلنا معنى التاويل التفسير فالوسط انجعنا معناه ما يقول لي الشيء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله <تصفيق> <تصفيق> أنه <تصفيق> نعم صار فينا عائشه نعم ايش هي نعم في مشكله هما يا امينه احنا 8 years What? I would like to use this and this and this and this and this and this and this and this year 8 لعله عام. عام لا فعلا سنة لا فعلا سنة ثمانية سنة ثمانية سنة ثمانية سنة نعم أعود المجتهدون بالتفسير علي بن الطالب وعطي الله التي لا اعرف على كل حال هي لا أحفظها أو لا أعرف أنها مجموعة إلا ما ينسب عن العباس رضي الله عنه وسلم مع أنه في أشهر صحيح المقباس من تفسير من العباس في أشهر صحيحه لا يمكن من كثير رحمه الله في تفسيره ينقل عنهم إلا أنه ينقل عنهم بلا سنة جرير ينقل عنهم بلا سنة لكن جرير لم يمحس إحد السند وكأنه رحمه الله أراد أن يجمع الاثار الوارده الواردة بالتفسير وعلى من بعده أن يحقق ويحل نعم تالق. الوقت الله وعلى آله وصحبه ومعلم وقال الشيخ أن الله تعالى في معرفة النوع الثالث من الإحكام والتشابه الوالد في القرآن كيف هو <تصفيق> الصلفق الثاني الثاني أنا ظنت أنكم بالتبادل وهذا الحق من هنا نعم في الاسفل نحط هنا هذا اصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه اصول في التفسير في معرض ذكر النوع الثالث من الاحكام وتشابه الوارد في القران قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ, الراسخ في العلم خلاف ذلك مثاله فيما يتعلق بالله تعالى بسم الرحمن سبق لنا أن قرآن وصف لأنه كله محكم وأنه كله متشابه وأن منه محكما ومتشابه فأما العام الاحكام العام فهو الاتقان والجودة وعدم الكذب في أخباره أو الجوي في أحكامه أو التناقض وأما التشابه العام فهو أن بعض القرآن يشقون بعضا في الكمال والجودة والبلاغة وغير ذلك من من مكملات الكلام وأما التشابه الخاص في بعضه والاحكام الخاص في بعضه فالاحكام معناه الوضوح بحيث يعرفه كل احد ولا يخفى على احد والتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعرفه الا الراسخون في العلم ونحن الآن بصدد الكلام على هذا بصدد الكلام على التشابه ال ال ال الاحكام الخاص والتشابه الخاص وسبق الكلام على الاحكام الخاص وانا واو في السماء والارض